أبكر على الشر والمساجد ربه سلم أهلها واحمل مداخل والمخارج واحفظ بلاد المسلمين عن اليمائن والشمائن مستضعف فينا فمن لهم يا ودماؤهم عطر الجناد وقفوا دروعا حرة دون البنادق والقنابل نامت عيونه صغارهم واستعقابت نار المعاول هي اصبح حوبا ذموا كذا والاراه والله فوقا منتدي فوق الانسنتي والثلسن وغدا يكون كل مشعل وغدا اذا الحق اتلا حتما سينزلق ما فيه <تصفيق> بسامة هاي كي زغل زغل زغل ملا فيه <تصفيق> زغل هايك